بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا المتقين المتقين الذين يؤمنون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهدرون الله يستهدر منهم ويمزر في قيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربح تجارتهم وما كانوا مسدين وَتَوَارَى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا يَمُرُّ الصَّيْحُونَ صُمٌّ كُفٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَمْ تَخَيَّلُوا رِسَلاً فِيهِمْ يَجْعَلُونَ كَوْفًا عَن ذِكْرِهِ مِنْ خَوَادِثِ خَلْقِهِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الرقم شبور سماء بما أهو أنزلنا سماء ما السماء وأنزلنا سماء ما أهو من الثمرات يسأل لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غلب مما نزلنا على غلبنا فاتوا بشورة من مثلك ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا النار فاستقوا النار التي وطولها الناس والفجرة عزت للكالفين وبشر كلما رزقوا لها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من صبل وهدوبه متشابلا ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كبروا فيقولون ماذا أراد الله بها ما مثلا يمن به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقمون عهد الله من بعد ميتا قطعون الله به ويقطعون ما أمر الله به أيُّ صلب ويصدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكذبون بالله وَالَّذِينَ ثم مواتهم فأحيكم ثم يعيدكم ثم يحيكم ثم يحيكم ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلسماء فسواه فسواه نسبع سموات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قال ربك مُكَـنًّا الْمَلَائِكَةُ فِي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تعلمون وعلم آدم كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأصماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لما فسجدوا لِلَّهِ مَا إِلَّا إِبْلِيسُ وكان من الكافرين وقلنا الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا عَالَمَ وزوجك تَوْزِعُكَ الْجَنَّةُ وكلا منها رغدا حيث شعتما ولا مِنَ حيث غَدًا ولا شِئْتُمَا وَكُنْ مِنَ وَلَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنِ النَّابِ أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في, فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فتاب عليه إنه هو الزواه الرحيم قلنا اهبطوا جميعا فإن لا يحيئ لكم هدا فمن سبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحبنون. والذين كبروا وكذبوا وأوقوا بعديء في بعديكم وإياي فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحص بالباطل وتكتبوا الحص وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآكوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتعمرون المنس وتنسون أنفسكم وأنتم تسرون الكتاب أفلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اتقوا يوما لا إنت نفس عن نفس شيئا ولا يقبلون شفاعته ولا يأخذ منها عدل ولا يأخذ منها عدل ولا ينصرون وإذ الجاين كل حال في سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناء يَعْنُونَ نَفَاءً قُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ومنتم أنفسكم باتخاذكم العجر فتوروا إلى بارئكم لكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فساب عليكم إنه هو السواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصارقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والشلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما علمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ونخلوا الباب سجدا, ونخلوا الباب سجدا وحصة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم ونزيد المحسنين فبلل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عن الذين ولموا رجزا, رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإن استستر موسى لكومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنى عشرة عينا ودعن لكل ناس مشربا كنوا واشربوا بالرزق الله ولا سعتوا في الأرض مفسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على قوامهم واحدين يدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وكسائها وفونها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا نصرا فإن لكم ما سألتم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 فلهم أجرهم, فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وان اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الصور خلوما واذكروا ما فيه, فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عددوا منكم في السبت فقل لهم كونوا خردة خاسرين فجعلنا ما لما بين يديا خلفها وبوعظة للمتقين وإن قال موسى إن الله يأمركم أن تلبحوا بقرة قالوا أتفتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يكون إنها بقرة لا فارض ونا لا فارم وما بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يكون إنها بقرة ففراء فالتعوا لونها فسروا ماظرين قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي بقرة علينا إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لم قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تفق الحرث مسلمة الآنشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبحوها وما كانوا يفعلون وَإِنْ قتلتم الشم فادارأتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون فقلوا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم لَعَلَّكُمْ لعلكم تعقلون ثم فقصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قسوة وَإِنَّ من الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه الْأَنْهَارُ وَإِنَّ منها لما يشعر صف فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط مِنْ من اللَّهِ الله وما الله برافل عن تعملون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 لَيُحَاجُّوكُم بِعِندِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ كتبت أيديهم مُؤَيَّدٌ لهم مما وَقَالُوا وقالوا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَفَتَسْتَكْبِرُونَ عَن دُعَاءِ الله عهدا, عهدا. عَلِمْتُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْبَحْرِ وَمَا تَسْرَى مِن دَابَّةٍ وَلَا تَحْمِلُ أُنثَىٰ وَلَا تَحْمِلُ ذَكَرٌ واح قام بطريق خطي اصحاب النار فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون وللينا من امنوا بالصالحات هنائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وان اخلاني فانقبني اسا لنا تعبدون الا الله وبالوالدين أحسانا وللقربا واليتاما والمساكين وقولوا الناس حسنا وقولوا الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا خليلا منكم وأنتم معرمون وإن أخلى نتاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم قررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرون فرقة منكم, منكم، من ديارهم توارون. وإن يأتوكم مشارات فأجرهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خضي في الحياة الدنيا ويوم ان كان الذين اشتروا الحياه الدنيا من فلا يخبر عنهم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 فهؤلاء كاتو عليهم وعلى السواب الرحمين إن الذين كفروا وماتوا من كفار الملائكة عليهم لعنة الله, الله والملائكة والناس أجبين اَمَّا الَّذِينَ هُمْ حَاسِدُونَ لَن يَجِدُوا مِن النار يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عدل مبين إنما والفحشا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنسنا الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعكلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كَمَارُوكَ مَن تَنَـلَّى يَنعِصُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمًّا بُكْمًا عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ الرَّسُولِ وَإِنْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ كُنْتُمْ إياه ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله غطور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله بنا الكتاب ويشترون بِهِ ثمنا قليلا أولئك ما يقلون في بطون أولئك ما يقنون في بطورهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا نذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتموا الضلالة بالهدى والعذاب بالمنفرة أولئك والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعد وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عالدوا والصابرين في البحر Jullie... نِسَاؤُكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الله التي قل هي مواقيت للناس وَلَيْسَ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من استقى وأتوا البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبون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 فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون بتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشعر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله, واتقوا الله وعلموا اللَّهَ الله مع المتقين وأنفقوا في حبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى السهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمره لله فان أحسرتم فما استيسر من الهدي فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو بيئبا من رأسه ففنية صيام ففي صيام الصيام أو صدقة أو نسخت فإلى ألينتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الحج فمن لم يذف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشوة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج عشر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا ولا خسوط ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير إن الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واستقون يا أولي الأرباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداتم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين واذكروا كما هداتم وإن كُنْتُمْ من قبله لمن الظالمين ثم أقيدوا من حيث أفرض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله أمور رحيم فإذا قميتم مناسككم بذكروا الله كذكركما باعتم أو أشد ذكرا فمن الناس من يكون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفيما عباد النار أولئك لهم نصيب مما كفلوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدولاتهم فمن تعجل في يومين فلا ومن تَأَخَّرَ فلا إِسْمَاعِيلَ عليه لمن اتقى واتقوا اللَّهَ الله أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ ومن مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبغت الله النبيين مبشرين ومبشرين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 أن حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولن يحتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم البأساء والضراء والزورزين، حتى يفۡ يفعلوا من خير فإن الله به عليم كذب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألواك عن الشهر الحرار قتال والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم, يقاتلونكم حتى يرزوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرسل منكم عن دينه فيموت وهو كافر فقلنا ائك أعمالهم اعمالهم فهناك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخره هناك أصحاب النار فيها خالدون الذي اللائقين رجول رحمت الله وله رفعة الرحيم يسألونك عن الخمر والمسير كل فيه ما كبير ومنافع للناس وإسمه أكبر بالنفع وما ما ويسألونك ماذا قل العفو كذلك يغير الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم, لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمن ولا أمه مؤمنة خير من مشركه ولا أمه خير من وَلَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْا عَجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض كل هو أبا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر فَإِذَا تطهرن نَفْسَتُهُمْ مِنْ حيث أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساءكم صُحْرُفٌ لكم فاتوا حرفكم أن لأنفسكم واتقوا اللَّهَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ المؤمنين ولا تجعلوا معروة لأيمانكم أن تبروا وتتكوا وتصلحوا بين, الناس وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن كي يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولا كي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 ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ومعونتهم أحق بردهن في ذلك أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وله النبث الذي عليه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 الله. فإن شفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحب لهم من بعد حساسا ان زوجا غيره فان طلق ما فلا جناح ما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكون أو سرحون بمعروف ولا تمسكوه مضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله عزوان واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم ومن أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله لكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فابنغنا أجلهن فلا تعبلوهن أن ينتحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم ذلك أذكى لكم وأطهروا يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له لقهن وكثوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدتهم لولدها ولا مرحبا وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا بطالا عن ترامين منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تذكر من أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمَىٰ تَعْمَلُونَ ضَلِّي وَالَّذِينَ يَتَوَسَّلُونَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَنَّ سَوَاءَ فإذا بلغن أجنهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خضبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون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 ما أنتم شعون أو تفرمون فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أنتم شعون وقلقتم لهم فريضة فلص ما فرضتم إلا ويعفوا الذي بيته عقنة النكاح وأن تعفروا أقرب للتقوى ولا تنسوا القضل بينكم ولا تنسوا القضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالدين فإن خفتم فرجم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وحية لأزواجهم متاعاً إلى, الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاء بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من بيارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 أضعافا كثيرة والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إن لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه هو الله بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قانوت ملكا قالوا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله الصفاء عليكم وزاده بخة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي من آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه شكينة من ربكم وبقية, وبقية من ترك آل موسى وآل مارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إِن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتنيك بنهر فمن شرل منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا فأغفل من يوم بجالوس وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوس وقتل داود جانوس وآثاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض نفسد في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك رشن فضلنا بعضهم على بعض منهم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 أئل الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أحد يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللهم يوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع القرصي السماوات والأرض ولا يؤدي ولا يقود ذو حبوبا وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يسفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يسفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والصالة بصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا ما زينا والذين كفروا أولياء قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبغيت الذي كفر والله لا يهزم قوم الظالمين او كالذي مر على قريتهم وهي قاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها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 فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم أدني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن يضمئن قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم, على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأحينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه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 لهم أجر وما ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى والله علي حليم يا أيها الذين آمنوا لا ترطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالنبي مجرد فَمَالَهُ رِئاً أَلْناسِ وَلَا يُحْمِلُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فأصابه وابلا فَتَرَكَهُ صردا لا يقدرون عَلَى شيء كذبوا والله لا يهزي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغوا أمر ضغط الله وتفريسا من انفسهم كمثل جمتهم بربوة أصابها واضل فهذا تسكنها ضعفين فان لم يحلى واضلهم فظنوا والله بما تعملون بصير ايوز احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر, وأصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فاصابها اعصار فيه نار فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْتُقُوا بِطِيبَةٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمُمُ الْخَبِيثَ مِنْ وَتُوَفِّقُونَ وَلَا تَيْمُمُ الْخَبِيثَ مِنْ وَتُوَفِّقُونَ وَلَا تغمضوا فيه أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن الحكمه حكمة فقلوتي خير وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصره إن تردوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتأثوها الفقراء وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك وداما ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفكون من خير فلأنفسكم وما تنفكون إلا ابتغاء وجه الله وما وأنتم لن تظلمون للفطراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسرهم الجهيل أغنيا من الثعف بتعرف مسيما لا يخلون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله عليم الذين ينفقون أموالهم وَإِنَّا لِرِضَائِهِ عَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَجْرٌ مَعِ الْجَرْبِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أُمْمَ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَضَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْخِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه مغضة من ربه فانتها فله ما سلف, سلف وعمروا إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحط الله الربا والله لا يحب كل كفار نظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآسوا الزكاة لهم مجروم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله ودعوا ما بقي من الربا فلكون رؤوس أهوالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو فنظرة إلى ليسرة وأن ترزقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما, يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذيل إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاذب بالعدل ولا يأبى كاذب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبقى منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملنه فليبنل وليه بالعدل واستشهدوا شيئين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان ممن ترضون من الشمداء أن تضل إحداؤما فتذكر إحداؤما الأخرى ولا يأبى الشمداء إلى ما دعوه تكتبوه صغيرا أو كبيرا مما أجله ذلكم أقصد عند الله ذلكم أقصد عند الله وأبوى للشهادة وأبوى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضررون كاذبون ولا شهيل وإن تفعلوا بينهم كسخون بكم وتسخ الله وتسخ الله, الله والله بكل شيء نعيم وإن ثم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضا فإن من بعثون بعضا فليعدل ذي من أمامه وليتق الله رب ولا تسم الشهادة ولا تسم الشهادة وَمَن يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به إلا فيغفر لمن يشاء